بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك يا تلك الكتاب المبين لعل لك نفسك الا يكون مؤمنين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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَتْ لِرَبِّكَ أَن يَعْدِلَ بَخْسًا قَلِيلًا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ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 الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغري وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لا جعلنك من المسجونين قال أولو جيتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين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 قال نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ ألقوا مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْقِدُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رم سَوهَون قَا مَنْتُمْ لَ قَبَلَ نادَنَ لكم إِهُ لَكَبيركُم الذي عََّمَكُمْ الصِحرُ فَل سَوْفَةَ عَلَمون لَْ قَط عَ إذَكُمْ أَرْجُلَكُمْ مِن خلِلَافِ وَلَ مُصَلِّبًا إكمْ أَجنَعيون قالَاوا ل غَيْرَ إِ 129. وأن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين 120. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون 121. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين 122. إن هؤلاء لشرب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 قال كلا إن معي ربي سيهدي فأحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم غرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال ليبيه وقومه ما تعبدوا قالوا نعبد أصماما فنظل لاعاك في قال هل يسمعونكم إذ تدعون أَوْ ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قالا فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي لي. والذي هو يطعمني ويسقي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 واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزنه يوم يبعثون يوم لا ينفع مالهم ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين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 تله هو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اقوم نوحنا لا تتقون ان لكم رسولا امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعوه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 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن فِي ذَلِكَ لآية وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجرها إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبخون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطمعون واتقوا الذي أمدكم بِمَا تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعوم إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وعظام لم تكن من الواعظين إن هذا إليه 111. وما نحن بمعذبين 112. فكذبوه فاهلكناهم 113. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 114. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 115. كذب الثمود المرسلين 116. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 117. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فينا هاهنا آمنين في جنات وعيون وزرع ونخل طلعها هضين وتنحطون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون 119. ولا تطيعوا أمر المصرفين 110. الذين يفسدون في الأرض ولا يصنحون 111. قالوا إنما أنت من المسحرين 112. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين 113. قال أبي ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 إذ قال لهم آخرهم لوط ألا تتقون لَكُمْ لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجر إلا على رب العالمين أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خَلَقَ لَكُمْ لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهدي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَتْ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْآيَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من ناجر من ناجرية إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المصدقين ولا تبخصوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا 114. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين 115. فأستق علينا كسفا من السماء إن كنت الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون 117. فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم العظيم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 113. فيقولوا هل نحن منذرون 114. أفبعذابنا يستعجلون 115. أفرأيت إن متعناهم سنين 116. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 117. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 118. وما أهلكنا من قرية إلا لها من كَرهوا وما كنا ظالمين وما تنزلت به شياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن سنن الى معزولون فلا تدع مع الله الهه اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين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 118. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك نافين 110. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 111. وشعراه يتبعهم الغارون تر أنهم في كل وادي يهينون 113. يقولون ما لا يفعلون إِ الذيذن مَمُ عَ الصَّالِحَاتِ وَذكَ اللهَّ كَذ وَن تَصَُ مِ بَعْضِمَا غُلمُ وَوسَعلممُ الذيينَظُلَموا أيم قَلَبِ يَ قَلِون